بسم الله الرحمن الرحيم ألف نامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنفقون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 قل نهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم مني هدى فمن تبعهدا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 أفلا تعقنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آنَفِ آل الْعَونَ وَأَنْتُمْ تَعْذُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَسْتَقَزْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ غَارِمُونَ ثُمَّ عَصَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ أَثِينَا مُوسَىٰ كِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ نَصْبِرُ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا, بقلها وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَسْبِقُونَ النَّذِيرَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الَّذِي هُوَ صَبِيرٌ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 إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معذودة قل أتقذتم عند الله عهدا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذ ماميس قبلي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانه وذِلُّ القرب واليتامى والمساكين وقولوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقِمُ الصَّلاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ ثُمَّ سَوَالَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَ مِثَاقَكُمْ لَا تَسْتِكُونَ دِمَاءَ أَقْمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُتَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْ ثُمَّ هَاآءُنَا إِتَّقُتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيئاتكم أسرار تفادوهم وإيئاتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكررون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا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 ولقد أتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده برسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس أَفَقُلْمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ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 ولم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين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 قل من كان عدو واللجبري فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبصرا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل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 وَاتَّبَعُوا مَا تَسْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلْيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلْيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَا رُوتُ وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا لَحْلُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ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 وما لكم من ذون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَرَّدَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالدَّكَّيْرُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست نصرنا شي وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب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 لهم في الدنيا خذ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله وافع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية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 وَتَطْهُرُ يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ بَثَّ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَثَبَّتَهَا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا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 للطائفين والعاتفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن ك فرَفَأُمَسِعُهُ قَلِيلًا فَأُمَسِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَّهُ إلَى عذابِ النارِ وَبِأَسَلَ المُصِيرِ وَإذْ يَرْفَعُ إبراهيمُ القواعدَ مِنَ البيتِ وَإسْماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ أَصْفَى لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْ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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولقم ما كسبتم ولقم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبليهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم وكذلك جعلناكم أمم سوء وتقل تكونوا شهداء أعلمن الناس لتكونوا شهداء أعلمن الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَسْتَبْعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبِهِ وَإِن كَانَ نَسْلَ شَبِيرَةٍ إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَلَنَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 قبلت بعض ولئن استبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الضادين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وَإِنَّ ثَرِيقَنَ مِنْهُمْ لَا يَسْتُمْونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّهُ جَهَتٌ هُوَ مُوَلِّيهَا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 ولأثم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويدكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تخفرون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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والقلخ التي تجري والقلخ التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المتخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا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 فمن اضطرَّ ويرداوي ولا عادٍ فلا اسم عليه إن الله وفُور الرحمٍ إن الذين يسرون ما أنزل الله من الكتاب ويشرُّون به فمَنَّ قَدِيلاً ويشرُّون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطنهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين شروا الظلمة بالهدا والعذاب بالغفرة.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 وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمتاكين وبن السبيل والسائلين والسائلين وفي الزقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموقون بعهدهم, بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 تَنَنَّعُوا فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذلك تخفيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاق حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ختب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين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 فمن سهد منكم الشهر فليقمه ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العتر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فَإِذَا سَأَنَكَ عِبَالِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَفَضَّلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ هُدًى لَّبَاسٌ لَّكُمْ وَنِعْمَ لِبَاسُ الْعَادِلِينَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أنفسكم فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۚ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابكِرُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُوَ مُسْرِعِينَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ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 لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقف للناس والحجر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من استقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعفدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتبوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحزنوا إن الله يحب المحسدين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحفركم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فِدْيَتُهُ مِنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَتَاعُهُ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ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 قبله لمن الضالين ثم أتيبوا من حيث أتى ضنات واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله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 واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحسرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا سولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم عدو مبين فإنزل السم من بعد ما جاء أحكم البيلا تعلمو فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ فَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَّمٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ فالبني إسرائيل كم أعسيناهم من آية بينه، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ضِيَانًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْفَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمه الله أولئك يرجون رحمه الله والله غفور الرحيم يسألونك عن الخمر والميت قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس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 وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ تَأَلَّمَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولا أمّة مؤمنة خير من مشركين ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم هؤلاءك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمقفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتبشرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرتم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم فأتوا حرثكم الناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم مناقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمالكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعونتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللزجال عليهن درجة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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيْضًا يَتَرَاجَعَ إِنْ ظَنَّ إِنْ ظَنَّ أَيْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَقُوا مُنْسَأ أَسَدَ لَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُ النَّبِيُّ مَعْرُوفٌ أَوْ سَدِحُهُ النَّبِيُّ مَعْرُوسٌ وَلَا تُمْسِكُهُ النَّظِرَارًا لِّتَعْسَدُ وَمَن يَسْعَل ذَلِكَ تَقَدَّرَ ظَلْمًا نَفْسَهُ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 فلا تعبغوهن ايًا كنن ازواجهم اذا ترى ضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكانكم واقهر والله يعلم وانتم لا تعلمون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 أو أقنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدهن السر إلا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أزله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم با جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمثوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتسعون على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسن وإن طلقتمهن من قبل أن تنسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وقد سنطتم لهم نفريضه تنصوا ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده او يعفو الذي بيده عقده نكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنكروا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير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 وَاللَّهُ يَقبضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُوا نَبِيٌّ لَّهُم مُّبْعَثٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ قَالُوا يَا مُوسَىٰ هَلْ نُّهَاجِرُ إِلَىٰ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 فَلَمَّا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ أَغْشَرَ إلَّا مَنْ أَغْشَرَ ثَغْرَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَوْهُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوسَ وَجُنُودَ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة الغلب فئة كثيرة بإذن الله الغلب فئة كثيرة بإذن الله والله المصادرين ولما برجوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أسرغ علينا صبرا ربنا أسرغ علينا صبرا وتبت أقدامنا وانطرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتفل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن, ولكن اختلقوا فمنهم من آمن ومنهم فرقوا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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم ونخرجونهم <تصفيق> Vielen Dank. أربعة من الصير فطرهم تَتَسَرعُ ثَنَابِلُ فِي كُلِّ طُنْبٍ مِئَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِي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 كتره فردا لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بشرا أمراض الله وتثبيتا من أنفسهم وتسبيتا من أنفسهم كمثل جنة ربوة أصابها وابل أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله وله ذرية بعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم ستفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما, ومما أخرجنا لكم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله وني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشى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 spin along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 فهو من خير له ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد ف... وادقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يؤمنون الله ربهم ولا يبخل منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من له أو لا يستطيع أي من له، فاليمن واليّه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلا فرجل أول من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن تقبض صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكفبون وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ما إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا